إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم وإن الموتوب عليهم ولا الضال تَبَعُوا مَا تَجِنُّ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ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 وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِالنَّبِيِّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خلاق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 يرسَلُ عَلَيْكُ مَا شوَادُم مِن الن ل وَنُحاسُ فَل تَ تَصران فَبِأَّ آن رَبّكُ ما تُكَذذبَ فَحَسِبتُم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 إنما غزابوا عند ربه إنه لا يفلخ الكافرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوتون أن غير ذات وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبتل الباتل ولو كري المجرمون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 فقد جاءت رسول ربنا بالخق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم دعملون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبشرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد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 ولم يكن له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم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 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.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 وَيَدْعُنَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَدْعُلِّمُونَ مَا يَدَّرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَلَمَّا أَنْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ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 لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء رَبكُم ما تكذبان افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهاد له به فإنما غزابه عند ربه إنه لا يفلخ الكافرون وَإِذ يَعيدكُ اللهَّ يَحد الطَّ فَطَْنِ أنه نَبُم وَدَوَّونَ أَ الن وَرَجَادِ الشَوكَ وَدَوَُّونَ أن وَرَذَاد الشوكَةِ دَكونَكُم وَيريديدُ اللهأَ يحق الحَّ بِكَم لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ وَنَى دَجْرِيمٍ تَحْتِيمُ الْأَنْهَارِ مَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وما كنا لنهذي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالخق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم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 الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كن هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد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 وَيَدْعُونَنَّ مَنَهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِالنَّبِيِّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَدْعُونَ مَا يَدْرُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ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 لا تَهُافُضونَ إَِّا بِسُقَان فَبِأَي آنغَبِّكُمَا تُكَذِبَان يُرَسَلُ عَنيكُ مَا شوَادُ مِن الن لِ وَنُحاسُ فَلَا ت فبأي آلاء ربكما تكذبان أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا غِزَابِي عِندَ رَبِّي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ وَإِذ يَعيدُكُم الله يحَدَ الطَِّ فَتَيْنِ أنهَبُم وَدَوَُّونَ أَ وَرَذَادِ الشَوْكَ وَوتَوَدّونَ أَ وَرَذَادِ الشَّوكَةِ دَكونَك وَيريديدُ اللهأَ يحق الحق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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَهْدَ دِيَ لَوْنَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ دَعْمَنُونَ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 من الجنة والناس واتبعوا ما فتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يُعنِّمون الناس الصحر وما أنزل على الملكين ببابنا هاروت وماروت وما يُعنِّمان من أحد حتى يقونا إنما نحن فتنة فلا تكفر وَيَدْعُونَ نَمُون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَدْعُلِمُونَ مَا يَدْرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ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 لا تَافُضونَ إَِّا بِسُقان فَبِأَّ آلَ إغَبّكُماَا تُكَّبَ يُرَرسَلُ عَلَكُ مَا شوَادُ مِن الن لنُحاسُ فَلَا تَ فبأي آلاء ربكما تكذبان أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا لا إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما غزابه عند ربه إنه لا يفلخ الكافرون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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهذي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها